أ ع بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ا ل ل ل ب و ع ه م ا ء الله و وصلنا م ا ل ق و ل ح س ن يتلكون م ربنا إ ن ه النابلسي ح ق إنا كنا ق ه م ل م ن أ و للعلوم ئ ك ن أجرهن ت ي ن ب م ا صرهم ويدرمون ب ا ل ح س ن ل ا م ي ة ومن موسوعه النابلسي للعلوم ع الاسلاميه